والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي شاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 كيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟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 يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 جنة عتني يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير.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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت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 أو لم نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتذكَّرُ فِيهِ مَا تذكَّرَ وَجَاءَكُمْ نذيرٌ فذوقوا فما لِالظَّالِمِينَ مِنْ نصير إنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.